قلت له بثقة لن نتركك يا موراي وحدك لا تخف ثم التفت تجاه حبيبة وقلت لها لا بد أن ننقذ الحزاورة قد يقع عليك البلاء فجأة فتتألم وتتوجع ولكنك في النهاية سترضى وتصبر سيمر الوقت ويندمل الجرح ويذبل ويختفي الألم تاركا نطبة في قلبك تحسسها الذكريات فتوقظ الألم للحظات وتعود للسكون ولكن أن تنتظر البلاء وأنت تعرف تفاصيله الدقيقة والموجعة وتمرر السكين على الجرح مرتين فهذا هو الجحيم بعينه وهذا ما كان يشعر به مراي كان يترقب وينتظر لم يفهمه أبوه عندما حاول أن يشرح له ما حدث وما سيحدث وما مر به ظنه رأى كابوسا مزعجا وتذكره عندما أصابته الصدمة بعد غرق حسان جوره لساعة ثم مل من كثرة كلامه وشكواه فتركه وعاد لشباكه وصيده وأبحر بقاربه الصغير مرت ساعات النهار ثقيلة علينا كادت الشمس تغرب عندما داهمت تلك العصابة القرية الصغيرة التي يعيش فيها مراي وأبوه كانوا غلاظا شدادا ضخاما وكأنهم طيوسا سمينة تقف على ساقين قال بركات لن نواجههم فعددنا قليل قال عبيدة لم ترق الدماء سيسرقون المال وما جمعه الصيدون من لآلئ ويرحلون قلت لهما سيخطفون الصبيان هم يحتاجون الحزاور منهم ليبيعوهم كعبيد أو ليدربوهم على السرقة وقطع الطريق تشبث موراي بيدي كانت يداه متعرقتين وجسده يرتاجف من شدة الخوف زفر زفرة كأنها خرقت حجاب قلبه قال بكلمات هشمها البكاء وهو يتابعهم بعينيه وهم يتنقلون أمامه ونحن نختبئ منهم كان هذا يكويني على ظهري بالنار وأشار إلى أحدهم فرّت دمعة من عينيه همس برعب متسائلا هل سأنجو منهم؟ ثم أشار لآخر وقال وهذا قتل أحد رفاقي ثم أشار لثالث وقال وهذا خلع ظفري عندما عصيته القرية كلها تنتفض حتى البحر ثار وعلى موجه اقتحموا البيوت ونهبوها هتكوا ستر النساء في الخدور كنا نختبئ منهم ونراقبهم بحذر وكانت عينا مراي معلقتين بالبحر ينتظر عودة أبيه بقاربه والذي فور أن عاد هو ورفاقه يدافعون عن أهل القرية أمسك أحدهم بتلابيب ثوبه فقاومه وأفلت منه وانطلق ينادي على مراي فركله لص بقدمه وأسقطه على الأرض إن دفع موراي نحوه فحمله أبوه وبدأ يركض به كان أهل القرية يفرون بابنائهم بدأت العصابة تتصيدهم واحدا تلو الآخر كاد أبوه يهرب به لكنهم لاحقوه ونزعوا موراي من حضنه صرخ موراي فأسرعت لأساعده تبعني عبيدة وبركات رأى للصن خيول الكحيلان واقترب منها أراد أن يلقي بحبل حول عنق الجمانة فصهل حيزوم وقال له إياك أن تمس شعرة منها وإلا سأقتلك اتسعت حدقتا عينيه وارتعدت فرائصه عندما سمع صوته صرخ بهلع قائلا الخيول تتحدث هذه القرية ملعونة ابتعدوا عنهم خوفا منهم وبدأوا يهربون كنت أركض خلف اللص الذي يحمل موراي لكنني لم أتمكن من اللحاق به فروا على أحصنتهم فوجدت أبهر يهرول نحوي فركبته لألحق بهم لحقنا به وسبقته بمسافة طويلة توقفنا فاستدار ليغير مساره فسحبت سهما وشددت قوسي ورميته فأصبته في ظهره فسقط وأسرعت لالتقاط موراي وعدنا للقرية راعني ما رأيته كانت النيران تشتعل في كل البيوت والدماء في كل مكان عبيدة يبارز للصين وحبيبة تقذفهم بالأحجار وتلقي عليهم بالشباك وبركات راكع على ركبتيه يحتضن رجلا ويضغط على جرح تتدفق الدماء منه بغزارة اقتربنا فتبيناه فإذا هو الأب انتفض موراي وصرخ صرخة مزقت نياط قلبي وهرول نحو أبيه كان يلفظ أنفاسه الأخيرة غالب ألامه وابتسم عندما رأى موراي قال بصوت واهن الحمد لله الذي نجاك منهم يا موراي قال موراي وهو يمسح على وجه أبيه لا تتركني يا أبي قال أبوه وهو يتنفس بمشقة أهرب يا موراي أهرب يا بني سامحني لم أترك لك مالاً يأنفعك لكنني ادخرت في قلبك الكثير من الذهب وأشار بإصبعه إلى صدر موراي وجذبه من قميصه واحتضنه طويلا. ولم يطلق سراحه إلا رغم عنه عندما غادرت روحه جسده حاصرنا اللصوص كانوا يربطون الحزاويرة بالسلاسل كانوا ستة من الغلمان وسابعهم هو موراي تماما كما كتبت في رواية البائس عنهم أشفقت عليهم فقد رأوا آباءهم وأمهاتهم وهم يقتلون كان اختطافهم ورحيلهم قبل حرق القرية رحمة من الله لهم فعاشوا على أمل أنهم سيلتقون بهم يوما ما وكنت قد فكرت في أكثر من نهاية لرواية الحزاورة وكتبتها على الهامش منها أن موت والد موراي قال موراي وهو يبكي بحرقة ليتني ما سلكت هذا الدرب كنت أظن أبي طوال الوقت على قيد الحياة ثم التفت نحوي وسألني لماذا لم تخبرني أنه مات بعد رحيلي مباشرة ألست الكاتب؟ إن عقد لساني لم أجرؤ على إخباره أنني كنت على أمل أن والده لم يمت وأن ما كتبته عن عودته لأبيه كان في هامش آخر تمنيت لو تحقق بالفعل وسعيت معه لأبحث له عن أبيه وأنا أرجو الله أن يكون على قيد الحياة كان بكاء مراي يقهرني احتضنته ورحت أذكره بالله صرخ صرخة مزقت فؤادي كانت لؤلؤ ساكنة حتى شهدت تلك اللحظة لكن صرخته فجرت بركانا من الغضب في صدرها فاستيقظت قواها الكامنة مرة أخرى فسارت نحو البحر حتى ابتلت قدمها بالماء همست بالدعاء كما علمتها أمها ثم التفتت نحو أفراد العصابة وهم يحاصروننا وعبيدة يترصد لهم بسيفه وأنا بسهامي وقوسي وحبيبة تطوح الحجارة في قطع من القماش انطلقت لؤلؤ تجاههم كالإعصار كانت تسير بخطوات سريعة وهي تقترب من كل واحد منهم وكانت تدفعه بكفيها دون أن تمسه طرحتهم أرضا ففروا بين هارب وخائف من عينيها ومتألم من ضرباتها الخفية سار البحر وعلى موجه وكأنه غضب لما شهده على شاطئه لم يتبق من أهل القرية سوى القليل من النساء والصغار تراجعوا في خوف وتجمعوا حتى صاروا في أمان وكنا خلف ظهر لؤلؤة رفعت جسد والد موراي وفعلت به ما فعلته بجسد البيضاء من قبل فتصاعد منه زغب أبيض يشبه الريش وظل يرتفع وينتشر حتى اختفى ثم مالت على ساق واحدة وضربت بقبضتها على الأرض وهي تهمس فلانت الرمال تحت أقدام أفراد العصابة لفتهم دوامات الرمال فغطت أجسادهم ورؤوسهم وانزلق بعضهم فيها وابتلعته وفر البقية إلى البحر هاربين من تلك الرمال التي صارت تموج كماء البحر اشتدت الريح كان صوت اعتلاج أمواج البحر مخيفا وكأنه كارههم هو الآخر انقلب موجه على بعضه البعض وتكور كالبساط عليهم وأرسل دواماته وابتالعهم وهم يصرخون ويستغيثون راقبناهم وهم يغرقون وكان الحزاويرة معنا تأملت وجوههم وقد أطل اليطم من أحداقهم هؤلاء من كتبت عنهم وقد رق قلبي لكل يتيم صغارا كانوا لكنهم أقوياء ستغلب قوة أرواحهم قوة أجسادهم وستغلب قوة أجسادهم قوة أحزانهم سيثبت كل واحد منهم كالطود رغم ما ألم به من مصائب سيغلبون الحياة بما سيتميزون به عن غيرهم قطعت وشائجهم وسيصلون أنفسهم ببعضهم البعض هدأ غضب لؤلؤة وعادت لمظهرها الرقيق الهش وكأنها فراشة بيضاء كانت قد بسطت جناحيها ثمها هي تلملمهما وحلقت تجاه أبيها قالت كما قالت من قبل أبي الآن مد السيد بركات يده تجاهي فناديت الحزاورة وضعنا كفوفنا جميعا فوق بعضها البعض وفوقها وضع الحزاورة كفوفهم الصغيرة غطت حبيبا كفوفهم بكفها والدموع تسيل من عينيها ودارت حولنا خيول الكحيلان الستة وضربت لؤلؤ مرة أخرى على كهوفنا جميعا ضربة قوية فانفتح درب جديد وقفت أمامه وأنا أبتهل إلى الله أن يكون دربا آمنا لا موت فيه دلفنا تباعا ومعنا الخيول والحزاورة إلى درب جديد الدرب الثالث أخضر أخضر أخضر غابات خضراء سهول خضراء هضاب خضراء هذا ما وقعت عليه عيونهم عندما سلكوا هذا الدرب بعد إنقاذ مراي ورفاقه الحزاورة كان يوسف أول من دلف وبعد أن سار لمسافة وجيزة التفت ليطمئن عليهم وشهق شهقة لفتت أنظار الجميع إليه لكنهم سريعا ما أدركوا سبب اندهاشه لقد عدم راي كما كان عندما التقى به أول مرة وليس هو فقط من تغيرت هيئته وملامحه بل أصبح الغلمان الست الآخرون بالغين ومن عمره تقريبا بالكاد تغطي ملابسهم التي كانوا يلبسونها عوراتهم أفزعهم ما حدث لهم وحدث هرج زاد من ارتباكهم فجلس الكبار يهدئونهم ويحدثونهم وكان لموراي دور عظيم في شرح ما حدث لهم كان الجو باردا وهناك غيمة ترتجف تكاد تبعثر المطر خلع يوسف معطفه وبسطه على أكتافهم وشاركه بركات بعباءته الصفية الطويلة التي خلعها ليدفئهم بها واكتفى بقميص وبنطال كان يلبسهما وجلس بجوارهم يحنوا عليهم كانوا يرتجفون ولا يدرون هل من الخوف أم من البرد تلفت يوسف يمشط المكان لا بد من البحث عن قرية قريبة أو أي مكان ليوفر للحزاورة بعض الملابس فهم صغار الروح والنفس رغم إيهابهم الذكوري البالغ إلا موراي الذي عركته الحياة مرتين كانت روحه روح محارب ونفسه نفس مصارع تماما كمعنى اسمه الذي تخيره أبوه بعناية لاح ليوسف من بعيد دخان نار وطيف يتهاوى بجوار خيمة من بعيد أشار لأبهر فأسرع يقترب منه وركبه وسار به تجاه النار وتابعته حبيبة على الترياق أرادت أن تتحدث معه قليلا بعيدا عن الآخرين قالت وهما يسيران بهدوء بين الأشجار أريد أن أتحدث معك وضع سبابته على فمه، ففهمت ما يرمي إليه، الخيول تسمعهم، أوقف أبهر وترجل عنه وطلب منه من الترياق المكوس بجوار الشجرة حتى ينهي حديثه مع حبيبة، وعندما ابتعد عنهما قال لها، لابد أن نعود لحذرنا من الجميع، فالخيول تحمل في نفسها شيء تجاهي، يظنون أنني السبب في كل شيء يحدث هنا، تفضلي يا أنسة حبيبة، أنا أسمعك لماذا أنت صامت دائما؟ لماذا لا تشاركني أفكارك؟ أنسيت أننا هنا لسبب وهدف واحد هو أنني بلا دليل بعد سقوط مملكة البلاغة؟ سامحيني، فقلة كلامي عيب من عيوبي التي لم أحفلح في تغييرها حسنا استنتجت هذا فأنت كاتب ولابد أن رأسك يضج دوما بالأفكار ولكن وددت فقط أن أطمئن هل نحن نسير بخطوات واضحة؟ في الحقيقة أنا مثلك حائر لا أعرف ما الخطوة القادمة أنا فقط أستقبل ما يحدث بحذر وأحاول تكيف حتى نحقق هدفنا ومهمتنا هنا وأساعد شخص رواياتي وهل سنتمكن من إنقاذ مملكة البلاغة؟ أثق بهذا تعلمت اليقين منك ما بالك يا أنسة حبيبة؟ مسحت وجهها بكفيها الباردتين وقالت له الموت أخافني تنهد وقال بصوت تشوبه رنة حزن كان لا بد من موت أجدل كاد يقتل أبهر والمسكين البيضاء ووالد موراي وآباء الحزاور وأمهاتهم أسأل الله أن يرحمهم جميعا فقد الأحبة مؤلم والفراق صعب قال بتأثر من ألطاف الله بنا أنه يبتلين بابتلاء صغير لننشغل به عن وجع ابتلاء آخر أكبر منه فننشغل بهذا عن ذات وربما لا ندرك هذا إلا بعد وقت طويل أو لا ندركها أبدا مسكين موراي عندما سألني عن أبيه لم أخبره أنه مات دركته على أمل فقد كان الأمل هو دافعه لمصارعة الحياة لم أتوقع أن تكون دروب أبال سببا لتعرية الحقيقة أمام عينيه وإلامه بتلك الطريقة مساكين هؤلاء الحزاورة تبروا قبل الأوان وكل يتيم مثلهم يكبر قبل الأوان وماذا عن بركات؟ كيف نسيته وأنت من كتبت عنه؟ عندما كتبت عن زوج ميسان لم أصف ملامحه ولم أتحدث عنه كثيرا في رواية دروب أبال ولهذا لم أعرف فآخر ما كتبته جملة استفتاحية في ورقة لأكمل بعدها أنها التقت بشاب في درب من الدروب وتزوجته وأنجبت خمس فتيات وخرج لتجارته ولم يعد فجلست تبكي وحولها بناتها أمام المدفأ ولم أكمل الآن فهمت ما زلت أشعر أنه يخفي سرا ما وأظن أن هذا ليس اسمه الحقيقي فكما بدل اسم ابنته ليحميها لابد أنه غير اسمه أيضا كنت أظن رفيف، أقصد لؤلؤة، ضعيفة هشة لماذا؟ لأن مظهرها ضعيف جدا كما أنها لا تهتم بملابسها كما تهتم الفتيات لا أقصد الزينة، ولكنني أقصد أنني كنت أشعر أنها تعاني من صدمة أو تتوجع من مصيبة في صمت قال يوسف برصانة الزينة الجميلة قد تخفي قبحا عظيماً ما ترينه أمام عينيك قشور وخلف تلك القشور جوهر لن تعرفيه إلا بعد الاختلاط بهم لا تنخدعي بالمظاهر خلف الأقنعة النظيفة التي يرتديها الناس قد تكون هناك عقول قاذرة رمشت حبيبة بعينيها وتلفتت تفكر كانت تلك هي الجمل التي قالها لها بركات وهي تسير معه في قرية الدحنون ابتسمت عندما فطنت لشيء ربما لم تلتفت إليه من قبل الكثير مما يقوله من حولها هنا من كلمات هي في الأصل من صياغة يوسف تلك النصائح وتلك الحكم فهو الكاتب والمؤلف لاحظ ابتسامتها فسألها لماذا تبتسمين؟ لا شيء مجرد خواطر هل لي بسؤال؟ تفضلي وأسرعي فقلبي يتمزق على الحزاورة أود جلب بعض الثياب لهم لتحميهم من البرد فمعطفي لن يدفئهم لماذا تصر على ارتداء هذا المعطف العجيب؟ إنه يظهرك قاطعها قائلا يظهرني فقيرا أليس كذلك؟ في الحقيقة أنا فقير بالفعل بيتنا بسيط وعائلتي بسيطة ولا نعيش في بيت أنيق من طابقين ولا أملك سيارة و... لحظ أنه اندفع مبالغا في إجابتها وسبب لها الحرج فتوقف عن الكلام قالت بارتباك لم أقصد يا يوسف عندما رأيتك والقوس في يدك ورقبتك وأنت تواجه البرق رأيت في عينيك بريق شجاعة كنت أظنك تفتقر إليها وعندما كنت تحاول إنقاذ مراي فجأني عدم مبالاتك بالمخاطر أنت قوي وشجاع لكن مظهرك هذا يخفي قوتك وشجاعتك ويظهرك هشا ضعيفا لمعت عيناه رأى في كلامها إطراءا مهذبا وكان الحزن قد لازمه منذ أن أخبرته أنها لم تتذكر لقاءها به قال بابتسامة يشوبها القليل من الحرج أه ذاك المعطف مصدر أمان بالنسبة لي مات أبي وأنا في السابعة وكنت أشتاق إليه وأبكي كثيرا فكانت أمي تحضر معطفه وتعطره بعطره المميز وتدثرني به فكنت أشعر بالأمان وأسلم جفني للنوم وأعيش حلما مميزا في أحضان أبي وعندما خطفني المجاهيم كنت ببيتي ووحدي وقد اعتدت أن ارتديه عندما اكتب قالت باسمة والجورب الأرجواني غادره شبح الحرج الذي كان يطوف بوجهه وتحول ليبرت حزن في كلماته وهو يقول هذا الجورب صنعته لأمي في مرضها الأخير وقبل أن تموت ثم أضاف بابتسامة منكسرة وللأسف ثقبته مجرد لأنني ارتديته طوال الوقت منذ بداية فصل الشتاء أغسله وأرتديه ثم أغسله مرة أخرى وأرتديه جال في المكان بنظراته وقال بعض الأمان يكمن في التفاصيل الصغيرة شعرت حبيبة بارتباك شديد وكأنها ضغطت على جرح كان لاهيا عن ألمه بما يحدث لهما هنا قالت وهي تجنح إلى اللين آسفة ليس هناك داع للأسف أشعر بالراحة عندما أتحدث عنهما هل لك أشقاء؟ لا ران عليهما صمت خفيف لاحظ حرجها فأراد أن يخفف عنها فقال بالمناسبة توقفي عن حمل الأحجار والإطاحة بها تشبهين أفلام الكرتون ابتسمت ولم يغادرها الحرج كانت تشعر بالذنب أردف قائلا استخدم خنجر جدك فالدروب هنا تنقلنا من صفحة لأخرى كما ترين وتقوم بمهمة الخنجر ولابد أن له فائدة أخرى قالت باندهاش لم يخطر هذا ببالي سأفعل يوسف وددت أن أخبرك بشيء آخر ما هو؟ قالت بتردد أنا أتواصل مع زمرد عن طريق تلك المرآة أخرجت المرآة وشرحت له ما حدث من قبل سألها متعجباً كيف وثقتي بها بتلك السرعة؟ لم نتفق على الحذر منهم مهما اقتربوا منا؟ عندما تحدثت معها شعرت أنها تختلف عن ياقوت ولا تنس أن بينهما خلافاً كما أنها أنقذتني وأخرجتني من مدينة ديرينكويو ربما أخرجتك لتتبعك وتراقبك وربما كذبت عليك وليس هناك خلاف بينهما ثم قال وهو يرد لها المرآة احذري حتى نعرف أين نحن الآن وانتبهي فربما تتعرض لؤلؤ للخطر بسبب تلك المرآة هزت رأسها موافقة وقالت سأفعل والآن هيا بنا فقد تأخرنا على أبهر والترياق عادا لطريقهما حملهما أبهر والترياق حيث كان هناك خيط من الدخان يسير متعرجا تجاه السماء مختلطا بندف السحاب ووصلا حيث كانت النار تطقطق وفوقها قدر يغلي فيه الماء بين شجرتين عظيمتين كانت هناك خيمة مزركشة وبجوارها عربتان خشبيتان وزوج من الخيول الهالكة بدا عليهم المرض والكبر ترجل يوسف عن جواده وهو يقول غير معقول سألته حبيبة ماذا؟ التفت يوسف نحوها وعلى وجهه ابتسامة واسعة أراد أن يخبرها بشيء لكنه كان منفعلا وظل يبتسم قالت ساخرة بالمناسبة أنا لا أقرأ الأفكار ضحك ثم سفق بيديه وصاح قائلا السلام عليكم أتاهم رد السلام بصوت أنثوي صاحبته بحة لطيفة خرجت امرأة بدينة برداء مزركش ألوانه زاهية تربط رأسها بوشاح خوخي اللون وعلى جبينها يتدلى عقد رفيع وقد علقت في أنفها حلقة من الذهب وأحدثت بأساويرها الفضية خشخشات وجلبة وهي تهز يديها وتقترب كان خداها الخمريان متوردين ولامعين غاصت أنفها وغطصت عيناها في صحن وجهها المستدير يحمل جفنها آثار بكاء لكنها تغالبها وتبتسم خط الشيب على حاجبيها لكنها ما زالت تحتفظ بقوة البدن تأرجحت أمامهما ووقفت تسألهما من أين أنتما؟ وماذا تريدان؟ أجابها يوسف وقد تقلصت الابتسامة على شفتيه قائلا؟ عابر سبيل ونطلب الزاد وإن كان عندك بعض الثياب فرفاقنا يرتجفون من شدة البرد مرحبا بك وابهم ثم نظرت حوله وسألت أينهم؟ سأحضرهم في الحال قبل أن ينصرف سألها وعيناه تبرقان ما اسمك يا خالة؟ قالت والطيبة تقطر من ملامحها مسكة شاهقت حبيبة واتسعت حدقتا عينيها أشار لها يوسف لتلحق به هي والترياق وقال لمسكا سنعود بعد قليل يا خالة ومعنا الخيل والرفاق مرحبا بالجميع سأعد لكم بعض الحساء انطلق يوسف على صهوة جواده فلاحقته حبيبة نادته ليبطئ السير وكان متعجلا يخشى على الحزاويرة من البرد سألته وقد أطلت من عينيها دهشة عارمة ميسكا لم أعرفها نعم هي العجوز الطيبة لا لا ليست هي هل تمزح معي؟ تركناها بالبستان هريمة ضعيفة قال مبتهجا هي نفسها وكما ترين هي الآن أكثر حيوية ونشاطا أنت أدره فهي من شخص رواياتك هيبدو أنني لم أحسن كتابة أوصافها وملامحها في الحقيقة كنت شحيحاً في الكتابة عن ملامحها وجل تركيزي كان على مشاعرها نحو زوجها ثم أضاف وهو يرفع حاجبيه مبتسما <تصفيق> تبدو أكثر بداناً كما أن لها خدين متوردين لامعين لولا الخيمة وما حولها ما تعرفت عليها ضحكت حبيبة وسألته عندما لاحظت ابتهاجه لعثوره عليها لماذا أراك مبتهجاً لرؤيتها؟ لأننا سنؤنسها في وحدتها فهي خائفة ووحيدة لكنها لم تعرفنا لأنها لم تدخل معنا الدرب الأول مثل البقية فركت حبيبة جبينها بحيرة وسألت وهل هي في البستان الآن؟ هز كتفيه قائلا لا أظن لابد أنها اختفت من هناك على العموم سنعرف عندما نعود ولكن ما تلك الثياب الغريبة التي ترتديها هذه ثياب الغجر كانت تتنقل مع زوجها من مكان لآخر تزوج بعد قصة حب طويلة وأخرجها من بلادها وهجرت أهلها وابتعدت عنهم لسنوات وبعد الزواج لم تنجب فتزوج بأخرى وظلت مسكة تحبه أنجب من ضرتها وأساء إليها وبقيت تحبه ضربها واستمرت تحبه زهد فيها وطلقها ورحل وما زالت تنتظره في نفس المكان الذي تركها فيه تأمل أن يعود عقبها على شيء ليس لها يد فيه ماتت مرارا وهي على قيد الحياة يا إلهي قالت الترياق وكانت تنصط لحديثه عن ميسكا من يقبل الظل والمهانة يصبح الظل والمهانة أمرا معتادا عليه مع الزمن هو ميت في عيون من حوله فالجرح الذي يؤلم الحي لا يؤلم الميت كذلك الهوان الذي يؤلم العزيز لن يؤلم الإنسان الذليل قال يوسف هي ليست ذليلة كانت تحبه قالت حبيبة أوافق الترياق في كلامها هي حطت من نفسها فأذلها زوجها من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام هز كتفيه قائلا العيب فيه والنقص فيه والخبث فيه وليس فيها هو لا يستحقها صاحت حبيبة لأنه أحمق من يحاسب الآخرين على ما منعه الله عنهم لحكمة وما ليس لهم يد فيه هو إنسان أحمق ابتسم عندما لاحظ غضبها كان يعلم أنها تحب ميسكا وكذلك مراي والجميع قال وهو يثقبها بعينيه هل وقعت في الحب يوما يا آنسة حبيبة؟ إنه كالمرض داء عضال يكسر النفس يجعلك هشة ضعيفة أمام من تحبين قابلة للاحتراق من أجله وقابلة للاحتلال من قبله سيعبص طيفه بعقلك كما يحلو له ستهلك روحك حلما بقربه وربما لن ينتبه إليك ولن يشعر بك هي كانت تحبه وهو لم يشعر بها كانت الخيول تنصت لحديثهما بشغف سأله أبهر وهل وقعت أنت في الحب يا سيد يوسف؟ خطف نظرة على عيني حبيبة وهرب من سؤاله قائلا وهو يحثه على السير بسرعة لا تنادني بسيدي لست سيدا لأحد وانطلق نحو باقي رفاقه تلك الصحبة التي عاش معها على أوراق يكتبها يتخيلهم هو الآن يعيش معها كتفا بكتف على أرض مملكة عجيبة أخبرهم بأمر مسكة وكان أكثرهم حنينا إليها موراي الذي أذهب خبر ظهورها بعض الحزن عن قلبه وكان ما زال مذبوح الفؤاد بعد موت والده عادوا إليها أجفلت في البداية عندما سمعت أصوات خيول الكحيلان لكنها تقبلت الأمر عندما وجدت الجميع يتعاملون معهم بطمئنان وأريحية شديدة أما الحزاورة فقد أحبوها للغاية انشغلت ميسكا بخدمتهم كان زوجها قد رحل منذ ثلاثة أسابيع وكاد الطعام ينفذ من خيمتها كانت تقطف بعض ثمار البستان أحيانا فزوجها لم يترك لها مالا كافيا بل اكتفى بترك العربتين الهالكتين بما فيهما من أدوات كان يستخدمها من يعملون معه في العروض التي كانوا يقدمونها لأهل القرى التي يمرون بها أخبرها أن قيمتها عظيمة ولم تطلب منه شيئا لأنها كانت تطلب جواره فقط ترجو الأمان بقربه لم تهنأ بنومة آمنة منذ رحيله لم تنمي الليل فهي تخاف الظلام وتستوحشه أما النهار فكانت تقتنص خلاله غفوات سريعة وتستيقظ فزعة مع كل صوت غريب تسمعه جمعت ما لديها من ثياب بعضها لزوجها وبعضها لأخيه الذي كان يصحبهم في رحلاتهم وهذا ثوب مهرج وهذه سترة الساحرة أما هذا فبنطال طويل بلون صفرة المشمش كان يرتديه رجل يقف على ساقين طويلتين خشبيتين ضحكوا عندما أخرجته لهم رقت لرفاق موراي كان الجميع ينادونهم بهذا اللقب الحزاورة رغم أنهم جميعا لم يعودوا حزاورة مزالوا يتعجبون من تحول أجسادهم ترى وجه الواحد منهم وقد ظلل شاربه الرفيع شفته وغلظ صوته وطالت قامته لكنه لا يزال بنفس طفل في العاشرة أو أكبر بعام أو عامين عندما سمعت ميسكا قصتهم جلست تبكي أخبرتهم أنها ستكون أمًا لهم وستصحبهم أينما ذهبوا حلقوا حولها رأوا فيها الأمة التي فقدوها على الشاطئ وبعضهم رأاها الأمة والأب معا ورأت هي فيهم ما حرمت منه أقبل الليل وسهجت الرياح نام بعضهم داخل الخيمة وبعضهم في العربتين الخشبيتين وكانت تلك المرة الأولى التي تنعم مسكا فيها بنوم عميق منذ فترة طويلة أغمضت عينيها، وكانت آخر صورة رأتها، وجه لؤلؤة، وهي تهمس لحبيبة، ماذا ستفعلين؟ لو مات كل أهلك فجأة، أجابتها بخفوت، لا أدري، نامت لؤلؤة، وبقيت حبيبة تحدق في سقف الخيمة، أشفقت على يوسف، تخيلته وحيداً بغرفته، يكتب رواياته ليتدفأ بكلماتها، وينصط إلى شخوصها ويتحاور معهم بصوت مسموع ليخفف عن نفسه مرارة وحدته مر اليوم التالي هادئاً وكانوا متعبين قرروا أن يمضوا ليلة أخرى بالمكان وقرروا الرحيل في الصباح التالي كان الأقوى من بين الحضور بركات بدأ يخلق جواً جديداً يحكي الحكاية ويقص القصص وهم يتحلقون حوله دلفت حبيبة مع لؤلؤ للعربتين وأخرجتا الأدوات بدأ الحزاوير يجربون ارتداء الملابس واللعب بالأطباق والكور والأطواق وقذفها في الهواء أبدو مهارة أدهشت الجميع أقبلوا يفتشون وعثروا على المزيد من الملابس بدأوا النفخ في الأبواق واستخدام البنطال الطويل والساقين الخشبيتين الطويلتين نجح واحد منهم فقط أما البقية فسقطوا تباعا وكان عبيدة يلتقطهم وهم يسقطون بين يديه ويعودون للمحاولة كانت هناك بعض الألعاب السحرية مساحيق تخلط بالماء وتخرج ألواناً بديعة وأحياناً فرقعات قبعة مهرجة ارتداها أحدهم ناموا ليلتهم أفضل حالا من الليلة التي سبقتها لم لموا أوجاعهم ووضعوها في سلة واحدة جمعهم الليل تحت سقفه فخفف حال كل منهم عن حال من يجاوره سيرحلون غداً سيرحلون إلى مكان جديد أقبل الصبح يوشي قمم الجبال بتيجان من ذهب الجو دافئ والرياح ساكنة والعصافير خرجت من أعشاشها وملأت الأجواء بشقشقاتها العذبة استيقظ الجميع وأولهم مسكة أعدت لهم إفطارا شهيا ما زال الحزن عالقا بصدورهم حتى أنه قلب على عبيدة أوجاعه وتذكر يوم فقده لأهله ونبشت دموع موراي ذكريات كان يوسف يخبئها عن الجميع في قلبه اليتيم بدأت حبيبة تقرأ الآن كل كلمة على وجهه وعينيه وبين غلالة الدموع التي تعلق أحيانا بأهدابه لقد كتب هذا الشاب عن فقد الأهل عبر عما يعتمل في صدره في رواياته ما زال تائها في دروب الحياة ترى هل أتى هنا لينقذ أحدهم أم هو نفسه في حاجة للإنقاذ قال يوسف موجها كلامه للجميع لينتزعهم من بين مخالب الحزن الذي طغى عليهم فلنجمع أغراض الخالة مسكة ونساعدها وسنحتاج للخيمة أثناء رحيلنا أما العربتان فستجرهما الخيول معنا قال أبهر سأجر والشقراء عربة منهما قالها على استحياء وهو يقترب منها سرت الشقراء بما سمعته فقد كان أبهر يعاملها بجفاء ويتجاهلها منذ دلوفهم درب موراي ورفاقه الحزاورة وكأنه نسي أنه تزوجها لاحظ يوسف فقال ليصرف الأنظار عنهما وسيجر الحصانان الآخران العربة الأخرى ولنخفف حملها عليهم فهما ضعيفان للغاية هب الجميع يعاونون بعضهم البعض جمعوا كل شيء وساروا خلف بعضهم البعض ساروا طوال النهار ولم يتوقفوا للراحة إلا مرة واحدة أرادوا الوصول إلى أي مكان معمور قبل أن يحل الليل كانت السهول الخضراء الواسعة خالية من أي أثر للإعمار لا بيوت لا أكواخ بعد السير لمسافات طويلة أطل أخيرا ومن بعيد طيف قصر صاح عبيدة يا إلهي قصر آخر إن قبضت صدورهم فقد كرهوا ما حدث بقصر المسوم قال مراي كرهت القصور قال يوسف لي حثهم على السير فلنسرع قبل أن حل الظلام فلا وقت لنصب الخيمة وقد تمطر مرة أخرى أسرعوا وعندما بدأت معالم القصر تظهر واقفوا صامتين هذا ليس قصرا إنها قلعة بيضاء أسوارها عالية جدرانها مصنوعة من حجر شاهق البياض وشديد الصلابة بواباتها من الحديد المطلي بالذهب كل شيء هناك يبرق ويضوي أسراب الطيور تحلق فوق القلعة برشاقة والصحب البيضاء تبدو كمظلات معلقة في السماء تحتضن بعضها البعض في وئام لتظلل القلعة الأرض مرصوفة بحجارة بيضاء بديعة الشكل حدائق خلابة تنتشر هنا وهناك أما الأزهار حول القلعة فكلها بيضاء الفل والياسمين ينثران عطرهما في المكان أبيض أبيض أبيض قالت حبيبة متعجبة من روعة القلعة وما حولها آه ما أروع هذا المكان قال عبيدة هو كأنها قلعة الديجور وقد غسلها المطر ودبت الحياة في حدائقها وفقه مراي الرأي وكان يوسف يعرفها ويحفظ كل شبر فيها نعم هي قلعة الديجور ولكن قبل أن يحلق السواد والظلم فوقها قال وعيناه تسبحان في الأجواء هي قلعة الديجور بالفعل سألتهم ميسكا وكانت لا تدري ما يتحدثون عنه وما هي قلعة الديجور؟ تبادل النظرات ثم قالت حبيبة قلعة سوداء ذهب إليها يوسف ومراي وعبيدة وبعض الخيول أما نحن فلا قالت ميسكة ربما تشبهها في البناء صاحت حبيبة انظروا العديد من النساء يحملن فوق رؤوسهن أقفاصا من الفواكه والخضروات يتجهن نحو بوابة القلعة الخلفية أود أن أدخل قال عبيدة أخشى أن تتعرضي للخطر يا أنسة حبيبة فضولي شديد قالت لؤلؤة أنت لست فضولية فقط أنت جريئة جدا لست وحدي كلكم معي تعالي معي يا لؤلؤة قالت لؤلؤة بعصبية لا لا أستطيع أن أدخل القلعة بدون أبي لماذا لا تسأليني لماذا سأظل هنا يا حبيبة رفعت حبيبة حاجبيها وقالت لهم حسنا سأتيكم بالخبر لا تقلقوا تجاهلت حبيبة كلام الآخرين كانوا يحذرونها لكنها كعادتها وثقة من نفسها اندفعت وراء شعورها بالفضول تركتهم خلف أسوار القلعة وهرولت تجاه النساء ودلفت خلفهن من البوابة كان سكان القلعة سعداء الخدم عددهم كبير جدا حتى أنهم لم ينتبهوا إليها وجدت دلوان وممسحة فحملتهما غطت فمها بطرف حجابها كما تفعل بعض الخادمات اتقاء للغبار وانطلقت تقلدهن تنظف الأرض وكأنها واحدة منهن الكل يتحدث عن الأميرة جلديولس وعن جمالها الفتان يستبشرون بقرب وصول شقيقتها هيدرانجيا فغدا ستعود وتنتقل للإقامة معهم بالقلعة فقد كانت خالتها تربيها منذ إلادتها بعد وفاة أمها وحان وقت انتقالها لقلعة أبيها فقد ماتت خالتها بعد مرضها لفترة طويلة لابد أن جلالة الملك سيمنحهم مكافأة عظيمة سيكون سخياً وكريماً كعادته مر موكب مهيب ران على الجميع صمت غريب وكأن أحدهم ألقى تعويذة عليهم فجأة فسكنوا كالأصنام كانت عربة أنيقة تجرها ستة خيول بيضاء تحمل امرأة قاسية الملامح تجلس بجوارها فتاة بارعة الجمال توقفت العربة أمامهم همست إحدهن لرفيقتها الأميرة غلاديولاس ما أجملها كانت تلك هي المرة الأولى التي ثرى فيها حبيبة غلاديولاس فتاة فائقة الجمال وشديدة الجاذبية أيضاً انشغلت الملكة بالحديث مع العديد من الرجال والنساء يبدو أنهم من ذوي النفوذ كانوا يرحبون بها التفتت غلاديولا استجاه الناس تتأملهم ريثما تنتهي أمها من حواراتها فتوقفت نظراتها على وجه حبيبة أعجبتها عيناها طالعتها بعذوبة ولوحت لها اندهشت حبيبة فلوحت لها هي الأخرى انتهت الملكة من حواراتها وانصرف الموكب بمن فيه وقفت حبيبة تتابعهما بعينيها قبضت امرأة سمينة على كتفها وسألتها من أنت؟ تعرفت حبيبة عليها في الحال إنها جلنار زوجة آسر الخادمان في قلعة الديجور ومن قاما بمساعدة يوسف لكي يهرب من السجن ويبدو أنها لا تعرفها قالت لها أنت السيدة جلنار؟ نعم أنا أخبروني عن شدة حبك للأميرة هيدرانجيا ولهذا سأسألك عن أي شيء رفاقي خارج أسوار القلعة نحن فرقة استعراضية نتجول في القرى نعرض مهاراتنا مقابل المال ونود المشاركة في احتفالات استقبال الأميرة نستطيع نصب خيمتنا أمام القلعة وغدا ليلا سنقوم بعرض يدخل السرور على الجميع وقفت جل نار تفكر قليلا ثم قالت لها حسنا تعالي معي وأخذتها لزوجها آسر والذي رحب بالفكرة على شرط أن يقتسم هو وجل معهم ما سيكسبونه من مال خرجت حبيبة لتخبر رفاقها بما حدث كانت سعيدة لأنهم وأخيرا سيلتقون بهدرانجيا ويستطيعون الآن إنقاذها أخبرتهم بتفاصيل لقائها بجل وكيف أنها لم تعرفها ولا زوجها تماما كما حدث مع ميسكا والتي كانت تنصط إليها وهي في حيرة مما تسمعه لكنها كانت تمرر الكثير من الألغاز وتكتفي بصحبتهم فقد وجدت دفءا بينهم كانت تفتقده قال يوسف فكرة رائعة يا أنسة حبيبة سنتمكن من التواصل مع الأميرتين وربما تكون نقطة البداية لخطة إنقاذ هيدرانجيا من هنا فلنبدأ بنصب خيمتنا هنا قال عبيدة باستخفاف <تصفيق> ننقذها من ماذا؟ من ساحرات أوبالز ثم أردف في ملل وأين هي الآن؟ التفتوا جميعا تجاه بركات الذي انفعل قائلا سنلتقي بهن حتما في درب آخر تعلمان أننا لا نتحكم في الدروب ولا بد أن نجاري الأحداث فهز عبيدة كاتفيه وسألهم وما هو الاستعراض الذي سنقدمه؟ بدأ كل منهم يقترح شيئا ما وكانت تعليقات عبيدة محبطة للغاية لم تعجبه فكرة حبيبة قال أحد الحزاورة نستطيع اللعب بالأطواق ونقذفها في الهواء ونلتقطها بمهارة أنا ماهر في هذا قال عبيدة وهو يلوي شفتيه لا يكفي قال آخر سأرتدي الساقين الخشبيتين والبنطال الطويل وأسير وسط الناس لا يكفي قال غيره سأرتدي زي المهرج وأقوم ببعض الحيل لأضحكهم لا يكفي قال الاخير أستطيع وأخي هذا القيام ببعض الألعاب البهلوانية سأقف على كتفيه وسنستعين بالخيول ونقفز فوقها ونمارس حركات الخفة والتزان لا يكفي صاحت حبيبة من فضلك يا عبيدة لا تحبطنا سنهتم نحن بالأمر أنا ولؤلؤ والخالة ميسكة وسيعاوننا الحزاور ومراي أجابها وهو يبتسم ساخرا ومازال لا يعجبه اقتراحها على العموم ربما تفيدكم لؤلؤ فقط أغرقوها في دلو من الماء استفزت كلماته لؤلؤ بدأ عبيدة غريبا كأنه بدأ يمل مما يحدث لا يود مشاركتهم لكنه على أي حال عوانهم في نصب الخيمة فهذا يتطلب جهدا بدنيا وكان هو أكثرهم قوة جذبوا انتباه حراس القلعة وبعض الخدم أحدثوا ضجيجا وعلت الأصوات وهرول الصغار نحوهم ووقفوا يراقبونهم حمل البعض لهم الطعام والماء كان سكان القلعة في حاجة لمن يرفه عنهم وقد جاءوا لهم في الوقت المناسب وفور أن انتهوا من نصب خيمتهم أشعلوا نارا وجلسوا حولها كان يوسف متعبا للغاية جلس يراقب حبيبة وهي تتحدث مع الحزاورة كانت تجيد توزيع المهام استطاعت أن ترتب مع ميسكة أجزاء من العرض الذي سيقدمونه غدا كان يزداد تعلقا بها قلبه يرجف لمجرد تخيله أن الذي يحدث هنا سينتهي في لحظة ما وسيعود كل منهما إلى بيته لحظ عبيدة شروده لكنه لم يكن في حالة مزاجية تسمح له بالحوار ابتعد وسار بين أشجار الحدائق المحيطة بالقلعة كان القمر خلابا وكان لضوئه سحر مميز تلك الليلة وبينما يسير بهدوء تناهى إلى سمعه صوت غريب التفت متحفزا واستل سيفه الذي لا يفارقه رأى شبحا يركض مبتعدا فطارده جذبه من ردائه فأسقطه على الأرض كان الشبح يتدثر برداء فضفاض يغطي رأسه بالكامل وكان ملثما جذب عبيدة الوشاح فندت من خلفه صرخة أنثوية وقف أمامها كالصنم قال متلعثما غلاديولاس وضعت إصباعها على فمها في إشارة له ليصمت وقالت لا تخبر أحدا أنك رأيتني هنا كانت مختلفة تبدو الآن أكثر وداعة ورقة وطيبة عن تلك التي رأاها عندما أسروه وسجنوه في قلعة الديجور كان حائرا قالت بخوف وهي تثبت عينيها على عينيه وددت فقط أن أشاهد الألعاب ولم تغطين وجهك وتقفين في الظلام لا أستطيع أن أقف بين العامة سيغضب أبي ثم تفحصت هيئته وملابسه وسألت ما اسمك؟ اسمي عبيدة نظرت لسيفه فلاحظ خوفها فأزاحه قائلا لا تخافي ثم ابتسم ليطمئنها وقال لن أقتلك لا ينبغي أن تسير وحدك ربما يؤذيك أحدهم لماذا تحمل سيفا؟ ألست بهلوانا؟ قال بضيق شديد لست بهلوانا هم أصدقائي فقط أنا فارس عربي ولا ينبغي للفارس أن يسير بلا سيف طالعته بإعجاب وقالت على استحياء هيا انصرف أيها الفارس العربي لا أستطيع يا مولاتي لماذا؟ لن أنصرف حتى تنصرفي وسأتبعك حتى أطمئن عليك ألا تخشين الظلام؟ بل أخشاه ولكن ولكن ماذا؟ وقفت قبالته وقالت عيناها تبرقان اسمع سأتركك تحرسني ولكن أولا لا تناديني بمولاتي ثانيا أريد أن أرى الساحر الذي يرافقكم لدي سؤال هام جدا ثالثا قاطعها سائلا إياها كم عمره؟ ثلاثة عشر عاما ابتسم وهو ينظر إلى عينيها الرائقتين عندما التقى بها كانت أكبر عمرا ربما بعشرة أعوام وأكثر قسوة وبرودا كانت غلظتها تطفئ جذوة جمالها أما الآن فبراءتها ورقتها تزيد من جاذبيتها قال بحبور أستطيع أن أصحبك لرؤية أفراد الفرقة سيصعدون برؤيتك ولن نخبر أحدا أنك كنت بضيافتنا كادت تقفز من شدة الفرح التقط الوشاح عن الأرض وأعطاه لها فغطت وجهها مرة أخرى وسارت بجواره رأته حبيب وهو يقترب كان وجهه متهللاً وكأنه عثر على كنز اقتربا من الخيمة ودلف مع غلاديولاس فجلست بهدوء بينما أسرع عبيدة وضرب على رأس يوسف والذي كان غافياً بجوار النار وقال له قم أيها الأصلع جئتك بالأميرة غلاديولاس ماذا؟ بلحمها وشحمها وجمالها وزد على هذا براءة شديدة لم نعهدها بها معقول؟ رائع يا يوسف كما أنها تبدو مختلفة ليست قاسية ولا غليظة كما رأيناها هناك بقلعة الديجور هي الآن في الثالثة عشر من عمرها مم. ليتها ظلت هكذا قال يوسف وهو يفرك عينيه لا تغتر بالمظاهر هيا أسرع فهي تود رؤية الساحر لديها سؤال هام له رفع يوسف حاجبيه وسأله ومن أين سنأتي لها بالساحر؟ أنت الساحر ماذا؟ افعل أي شيء أرجوك مرت لحظات سريعة كان يوسف يتخبط في حيرته بعد قليل وبينما جلست حبيبة رحب بها دلف يوسف بعد أن ارتدى وشاح الساحر الأسود كان يبدو مهيبا به والهواء يضرب بأطرافه خلف ظهره وهو يسير بهدوء جلس قبالتها وعقد كفيه على طاولة خشبية مستديرة قفزت قطة لؤلؤ البيضاء وجلست على ساقيه ربت على رأسها وقال بجدية شديدة مرحبا أيتها الأميرة الصغيرة قالت وهي تتماعن في وجه القطة أنت الساحر إذن؟ نعم أنا وددت أن أسألك سؤالا تفضلي تلفتت في حيرة وقالت هل تستطيع تغيير مشاعر شخص ما تجاه وتجعله يحبني أكثر؟ هو بقدر كبير بحيث لا ينافسني فيه أحد؟ تبادل يوسف النظرات هو وعبيدة وكانت حبيبات تعلق عينيها بوجه جلاديولاس بينما كان بركات ورفيف يراقبونهم في صمت سألها باهتمام ومن هو هذا الشخص؟ قالت بارتباك هل من الضروري أن أخبرك باسمه؟ أقصد هل من الممكن أن تعطيني شيئاً أدسه له في الشراب أو أطعمه له أو تعويذ أقرأها عليه فيحبني؟ سألها عبيدة ومن ذا الذي يراك ولا يحبه؟ تاهت نظراتها لم تفصح عن هوية من تشكوه لهم وتطلب سحراً لتجعله يحبها سألت يوسف قائلةً ماذا ستفعل لو أحببت شخصا ولم يحبب؟ التفت تجاه حبيبة رماها بنظرة خاطفة وقال بارتباك سأظل أحبه ثم أردف وهو يلوح بقبضته في الهواء وسأقاتل حتى أجعله يحبني ثم سألها بلطف أخبريني يا جلاديولاس بأول حرف من اسمه فقط قالت بعد تردد كاف صمت قليلاً واتمعنا في ملامحها كان يعلم أنها تقصد أباها الملك كدابول أغمض عينيه وكأنه يفكر في شيء ما وبعد قليل قال لها لكنه يحبك من؟ رفع حاجبيه وقال لها كاف حقاً؟ نعم يحبك لكنه أحياناً يقص عليك لأنه يخشى عليك من الغرور فجمالك الأخاذ يقلقه عضت على شفتيها في ألم وقالت بأسى لم يجلب لي جمالي هذا سواء الحزن ليس لي صديقات والجميع يظنون أنني لا أحتاج إلى أي شيء لمجرد أنني جميلة وأنا أحتاج إلى الحنان والحب والصداقة أحتاج لعطف الناس وأحتاج أن يشركوني معهم لحظاتهم السعيدة أوه، أشعر أنني مسجونة في قفص من ذهب ليس من حقي أن أعيش الحياة البسيطة وأستلذ بحلاوتها هو كأن جمالي عقاب لي ران عليهم الصمت تعلقت نظراتهم بوجهها الحزين رقعوا بيدا لها وأشفقت حبيبة عليها عاد يوسف لإغماض عينيه وتمتم قائلا لقد أهداك العام الماضي عقدا رائعا فغرت فاها وقالت صدقت أنت ماهر جدا لكنك قطعت هذا العقد نكست رأسها وتقوقعت على نفسها فتح جفنه ولمحها بنظرة خاطفة ثم عاد ليغمضه قال لها لماذا تكرهين حديثه عن ها؟ انتفضت عندما سألها عن هيدرانجيا نطق أول حرف من اسمها فقط وهذا أدهشها قالت وهي تزدري دريقها بصعوبة يكثر من الحديث عنها يوصيني بحسن معاملتها حتى مللت من التكرار دوما يحن عليها أكثر مني عندما تزورنا ينساني تماما هو كأنني صرت غير مرئية قال بصوت خفيض ربما لأنها فقدت أمها وهي رضيعة أو لضعفها هي ليست مريضة لأشفق عليها أصيبت في ساقها بسبب خطأ تلك المرأة الحمقاء وصارت تعرج فقط العرج لم ينقس من جمالها كما أن هذا ليس ذنبي ترينه أمرا بسيطا لكنه يؤلمها بشدة عاد يسألها وكيف عرفت بأمر تلك المرأة التي آذتها سمعتها تتحدث مع أمي ما زال صوت حشرجة صدرها وهي تصف ما حدث في أذني ارتبك يوسف ولاحظت حبيبة ما ألم به غضن جبينه وقال ها ضعيفة ولهذا هو يحن عليها ليدعمها وليعوضها وليس لأنه يفضلها عليك كما أنها تحبك ألقت عليه نظرة غاضبة وقالت هي لا تحبني إنها تغار مني كيف هذا؟ وهي تكتب لك العديد من الرسائل وترسلها مع كل من يفيد إليكم من التجار تعجبت وسألت أي رسائل؟ التي تخفيها أمك في صندوق ملابسها الموجود في ركن غرفتها ابحثي فيه وستجدين رسائلها لقد كتبت لك الكثير ولم يصلها منك رسالة واحدة ألم تسألك عن سبب عدم ردك على رسائلها؟ شردت مفكرة وقالت سألتني وتجاهلت كلماتها وكنت أصفها بالسخافة والكذب فأمي كانت تنهاها عن قول هذا وتحذرها من الكذب وهددتها أنها ستخبر أبي أنها تكذب فتوقفت عن الحديث عن تلك الرسائل خوفاً من أن يعاقبها بعدم إحضارها إلى هنا مرة أخرى كان يوسف يطرق على الطاولة بأنامله وهو ينصط إليها قال وهو يرسم قلباً في الهواء القلب الذي يتسع لكاف يتسع لها ولغيرهما وكلما ازداد قلبك اتساعاً سيزداد حب الآخرين لك أنت فتاة رائعة وقوية يا غلاديولاس أتعرفين معنى اسمك؟ نوع من الزهور هذا النوع يرمز لقوة الشخصية لونه رائع ويعيش لفترة طويلة والناس تحبه وأظن الجميع هنا يحبونك هزت رأسها بامتنان وسألته بيأس إذن لا يوجد دواء أو تعويذة أو أي شيء؟ بل يوجد أين؟ هنا في قلبك الحب يا أميرة الصغيرة الحب أقوى من السحر ابتسمت بلطف ووقفت غطت وجهها مرة أخرى بالوشاح حيتهم برقي وخرج معها عبيدة ليقوم بتوصيلها سار معا بين أشجار الحديقة وكانت حبيبات راقبهما بينما اقترب يوسف وما زال رداء الساحر على كتفيه